بسم الله طيب احكام النظر احكام ماذا النظر قلت حكم النظر الى النساء المساله الاولى إيه؟ اه احكام النظر فصل النساء فصل في احكام النظر وفي مذهبان لأهل العلم. أما الأول مشروعية النظر إلى النساء مع اشتراط أمن الفتنة. قلت ومن ثور أمن الفتنة هو تكرر النظر أو أن يجد الإنسان في نفسه شاهوة. أو أن تكون أو أن يكون معنى الفتنة غالبا يعني إيه يعني هذه مشروعية النظر إلى النساء هذه فتوى لغير هذا لغير هذا الزمان ولغير كل كل النساء واضح حتى لا يفهم أحد أنه أجوز النظر إلى النساء مع شرط أمن وهل الفتنة معمونة اليوم ها هي ما مأمونة معنى الفتنة غالب أم لا صحيح وهذا مما يتصور فيه تكرر إيه النظر يبقى إذا فتوى الزمان هذه غير فتوى إيه غير القول فين؟ في المسألة لكن لو أن هناك ما يصدق عليها أو من تصدق عليها هذه المسألة كمثل امرأة جارة كبيرة في السن فهم تمام صديق أو كذا إلى آخره فدخلت عندكم فكلمتك فنظرت إليها أو كذن هذا يحرم هم هذا هو المذهب الأول أنه يجوز بشرط أمن لي مثل هذه المرأة الكبيرة الطاعنة في السن الذي هي بمنزلة أم الفتنة مأمونة في في حقها لا ها مثلا مأمونة طب ما الأدلة على مشروعية لي النظر إلى مثال هؤلاء النساء بشرط أمن الفتنة الدليل الأول أن الأصل الشرعي عدم المنع الأصل الشرعي عدم ليه المنع وأنه لا يمنع شيء إلا بنص ولو كان هذا مما يمنع لما سكت عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مهلاً, مهلا مهلا مهلا ما انتهينا من, من البر الدليل الثاني. حديث المرأة الواهبة من نظر الصحابي إليها حديث في البخاري من نظر الصحابي إليها تدري لما يضحكون ها؟ ها، لا لا لا لا غير حديث الفضل لا حديث الفضل حديث المرأة الواهبة من نظر الصحابي الرضاو إليها حتى وصف حالها بأنها جلش إذا ده نظر ولا بنظر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر وصعده إيه؟ إليها وهذا بمحضر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا مما لا يشرع لماذا فعل؟ لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يأتي أحد يقول هذه نظرة نظرة الأولى صحيح؟ فين النظرة الأولى والراوي قال إنها جلست وقامت ونظر إليها كذا والرسول صوب النظر وصعد إليها هذه نظرة أولى صحيح تمام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينظر خاطبا لكن الصحابي ما باله صحيح الدليل الثالث حديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح يقول اني نظرت لله تعالى لان نصرك الله لأضربن بالدف او لأضربن الدف وصفها الراوي وبانها وضعت الدف ايه تحتها لما دخل من ها مدخل عمر رضي الله عنه وهذا في دليل على مشروعية النظر إلى النساء على شرط ماذا أمن الفتنة الدليل الثالث حديث الإمام مسلم الرابع من, من حديث جابر بن عبد الله أنه شهد صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام متوكيا على بلال، حتى أتى النساء فوعظهن فوعظهن وذكرهن فيقول فجعلنا يتصدقن من حليهن يعني النساء يلقين في ثوب بلال من أقرطهن من اقرطهن جمع قرط يعني الحلق وخواتمهن ولا شك أن وصف جابر الرواية بهذه الدقة يدل على نظر على نظر الرجال إلى النساء الدليل الخامس. من الدليل الأول اللي هو الأصل عدم المن. قول السيد عائش رضي الله عنها عن صفوان بن المعطي وكان يراني قبل الحجاب. المذهب الثاني وهو منع النظري تعال ايه أي. صحيح صفعاء صحيح طيب مع هذا كثير طيب يمكن أن نقول المنع النظر مطلقا وكان إيراني وإيش عاية الحجاب أمم أدى الحجاب فيعيش فرق بينات الجلباب وعات الحجاب لأن من الخطأ الشائع في هذه الأيام عندما يتكلم أحد عن النقاب يقول الحكم له الحجاب أو يسمي غطاء الرأس هذا حجابا هذا خطر مسألة الحجاب غير مسألة الجلباب حجاب لما أن المرأة إذا كانت تكلم رجلا لا تبرز إليه إلا أن تكون متجلببة اللي هي عندما يكون النساء في البيوت ذلك الشيخ ابن عسيمين لما يجعلها من أدلة ماذا من أدلة الانتخاب عنده وقال لأنها خارج محل النساء واضح الدليل الثاني أو مذهب الثاني منع النظر مطلقا وفي وفي البخاري من حديث عبد الله ابن عباس نعم الدليل أول حديثه عبد الله ابن عباس عند البخاري وغيره أن الفضل تفق ينظر يوم النحر إلى امرأة تستفت النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها فقالوا فلو جاز النظر إلى النساء لما حول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل قلت وإنما لم يحول وجهه لمجرد النظر وإنما حول وجهه لما وقع في النظر من ماذا من من فتنة بدلالة قوله في تمام الرواية شاب وشاب لا آمن عليهما ماذا الشيطان وكذا الرواية فطفق الفضل ينظر إليها يعني يديم النظر إليها وهذا فيه معنى الفتنة وهذا ما اشترتنا لمشروعية النظر الى النشاء الدليل الثاني لانه اخذ ينظر وفي رواية ابن عباس فعجبه وحسنه. طيب ما صريحة انه هو لم, لم يحول وجهه لمجرد النظر انما للفتنة التي حصل بدليل ان الفضل وهو وراءه طفق ينظر اليها يا رجل طفق ينظر اليها طفق ايش معنى طفق ها؟ وحول وجهه كم مرة يبقى يبالفتنا وجدت ولا ما وجدت سبحان الله شيخ رب لك ابن حزم يا أخي ثم هو أخذ ينظر ويحول وجهه الفتنة تحققت ولا ما تحققت لماذا عند كلامي تدع أقلك وعندما تتكلم أنت تستحضره من قال هذا الكلام يفهم بسياقته يا رجل وشاب وشب يتنزل معنى على مين ما انت لو قلت بقى بي هذا الحديث فيه دلال على اني الشاب الفتنة في حق الشاب ماذا اشد لا بأسه بهذا لكن الذي يمنع انت عايز تمنع الشاب يعني وتجيز للشيخ اما لا عايز ايه اما لا لا أنا أعرف ما يريد وليب تشترط مع هذا وجه من وجوه الإنكار أنه حول وجه والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في الإنكار لم يكن ينكر كما ينكر أحدنا تمام إذا سبق لسان الرجل بكلمة صعدوا المنابر فأنكروا عليه لا تسمعوا له واقتلوا وازبحوا ها مش لطريقة الانكار ولا ذي طريقة شرعية طب ما حول وجهه مش ده انكار ولا ما انكار رد علي، الله اكبر الله اكبر مش هذا انكار يبا تحقق انكاره ام لا وحول وجهه غير مرة ولا لا طب ماذا تريد بعد الدليل الثاني قول تعالى قل المؤمنين يغضوا من ابصاره ويحفظ فروجه ذلك إشكالهم إن الله خبير بما أصنعه الآية قال وفي الآية أمر بغض البصر بما دل على منع النظر إلى النساء مطلقا قلت لا إنما الآية مطالب بغض النظر حال الفتن بدلالة قول تعالى ويحفظ ماذا فروجه ويحفظ فروجه ثانيا في الآية قرينة على مشروعية النظر إلا على الشرط المسكور في الآية بدلالة قولي تعالى يغض من من هنا ايه طبعيدية. لو كان المطلوب ان يقفلوا ابصارهم تماما لقال يغض ايه ابصارهم يبقى مش كل البصر يغض صحيح وإلا لما أصبح للطبعيد ايه معنى ولابد لكلام الله من ماذا من معنى ولا كلام الله ليس له معنى الوجه الثالث قوله يغض اسمه عشفاد الله من المنظور وال... وهناك فرق اللغوي ولا القرافي حفاظ القرافي وهناك فرق لغوي بين ماذا بين حفظ البصر وغض البصر الغض غير الحفظ الغض جزئي وليس كليا وليس كليا الدليل الثالث عندهم السدلاله بما روى التضراني في الكبير والحاكم من حديث حزيفة بن اليمان النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها من خوف الله أثابه الله عز وجل إمانا يجد حلاوته في قلبه النظرات سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها من خوف الله أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه الحديث قل وجوابنا عليه من وجوه هذه بتروح منك كذا ما تكسر فيها اللعب أنت ما تكسر اللعب في الحيد تروح منك يا <تصفيق> فنقول أولا الحديث ضعيف ثانيا أن قوله سهم مسموم لا يصدق على كل النظر وإنما يمكن توجيه الحديث إلى النظر الذي فيه معنى التشهي والتعمد بدلالة نعم بدلالة قوله من سهام إبليس وكذا قوله النظرة هنا للعهد الذهني لا للاستغراق بدلالة او بقرينة الافراد ايش معنى هذا احيانا الالف واللام بتبقى للاستغراق يوم ما يجمع الله ليه يبقى كل ليه يبقى هنا للاستغراق لكن اذا جاءت الالف واللام مقترنة بمفرد او دخلت على مفرد يبقى هنا ليه الالف واللام ليه للعهد الزهني فتكون النظرة مش كل نظرة النظرة المعهودة فين ايه هي النظرة المعهودة في الزهر مش مجرد النظر انما النظر اللي فيه ماذا طلب الايه أو او النظر الى المفاتن او كذا نعم وجد دلالة منه بعيد الدليل الرابع ولا الخامس استدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة قلت وقد رواه أحمد وابو داود من حديث بريد وهو أيضا ضعيف كما يمكن حمله على ادامة النظر من قولي لا تتبع النظر النظر فيصرف الى معنى الشهوة والفتن. كما ان في قوله فانها لك الاولى دليل على انه ما كل النظر محرم وليس لك الآخرة فيه أن التحريم عند إدامة النظر وهذا الذي فيه معنى الفتن واضح هذه الأجواب الأربع ضاع في الحديث أبونا تمام ثانياً قولوا فإن لك الأُلَك فإنه فإنها لك الأولى دليل على مشروعية النظر من غير ريب ولا قوله وعليك الآخرة فيهما دوام النظر اللي هو في معنى ليه في معنى الفتنة واضح تتبع النظر النظر في معنى إدامة ليه ويبقى في معنى الفتنة لأن إدامة النظر هو اللي فيه معنى ليه التشاهي والفتنة واضح الدليل الخامس من حديث أبي أمامة ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم ثم يغض ضفره إلا أحدث الله له إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها نعم عبادة يجد حلاوتها قلت والحديث مصروف إلى معنى ما كان فيه من التشهي بدلالة قوله لحاتل امرأة وكذا قوله ثم يغض كما ان الحديث فيه ضعف. كما بينه الإمام الذهبي رحمه الله. ورابعا إذا قوله محاش ثم قوله يغض ثم ضعف الحديث ثم رابعا قوله ينظر أفاد الاستمرار والتجدد لأنه فعل مضارع. وعليه يترجح المذهب الأول بجواز النظر إلى النساء بشرط أمن الفتنة وذلك بالمرجحات الآثية أن أدلة الفريق الأول أقوى إسنادا بين أدلة الفريق الثاني فأكثرها أو فجلها ضعيف ثانيا أن أدلة الفريق الأول صريحة في جواز النظر بينما أدلة الفريق الثاني فمصروفة إلى معنى ماذا منع النظر حال الفتن ثالثا أن المذهب الأول تنصره جملة من الأصول العامة في الشريعة وهي أن الأصل عدم المنع والله تعالى على وعالم الله التوفير طبعا العجلة كده أقول الثلاثاء طبعا هو الموعد النهائي لامتحان رسالة أصول السنة الأمر الثاني إن امتحان كتاب القضاء سيكون الأحد بعد المقبل يعني لا الأحد المقبل إنما الذي بعده ها هنا نبه ولازلت ونبهه من قديم حتى لو قال أن تعطيتنا فرصة اسبوع أسبوع لا ما أعطيتكم فرصة أسبوع تمام هذه فرصة أطول من الأسبوع لا لست بتعد بس ان شاء الله يعني هي على وشك الخروج لكن من أقول اقول متى توزع عليكم بقيت لنا طبعا ست محاضرات من محاضرة هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى سيكون فيها الايه الامتحان صحيح فتبقى ماذا خمس محاضرات الامتحان طبعا ان وقع الاحد المقبل وزعنا الجوائز يوم الخميش امتحان القبيل السلساء المقبل وتوزيع القوائز الثلاثاء الذي يليه واضح هذا بالنسبة للامتحانات اما كتاب اللباس والزينة والنظر ان شاء الله المذكرة ستعد وتوزع في رمضان وننظر إن ممكن نمتحن في رمضان ام لا ننظر إن أمكن نمتحن في رمضان يكون إيه؟ يكون خيرا تمام في رمضان نشرح كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى في 18 محاضرة تقريبا ساعة يومية طبعا اعتذر طبعا التأخير الشديد الذي وقع اليوم لأسباب كثيرة مجتمعة ولأن في هذه الأيام في شغلة في بعض الأمور شغلاتني كثيرة خطبة الجمعة غدا بمسجد الدعوة وعنوانها فحي على جنات عدن تمام ولعلنا نتكلم غدا عن عبادة من العبادات التي توجب الجنة وهي من العبادات وهي عبادة البكاء من الله سبحانه وتعالى وطبعا الدرف غدا يكون في مسجد الدعوة بعد العصر ولثلاث جمع لثلاث جمع نشرح كتاب الصيام على طريقة فقه الراجح والمرجوح من دراسة وافية دراسة وافية لكتاب الصيام من الدرر للإمام الشوكاني فإن وجدنا قولا للشوكاني هو راجح انتصرنا له وذكرنا أدلة غير التي ذكر من الشوكاني وزدنا عليه وإن كانت هناك شبهات قوية متعلقة بالمسألة أجبنا إيه أجبنا عليها تمام؟ سيقع شرح الكتاب في ثلاث محاضرات في قريب من سبعين مسألة قد تزيد أو تقل قليل إن شاء الله تبرك وتعالى هذا بالنسبة لدرس الجمعة وبالنسبة لخطبة الجمعة ولتنبيهات الامتحانات إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مسجد عباد الرحمن لدرس كتاب الحدود وهناك دعوة مباركة من بعض إخوانكم للإفطار لطعام الإفطار هناك في المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام